الحمد لله وبлагالمين، صلى الله وسلم على المين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. فالقول الملفور رحمه الله، ولا نفضل أحد من الأولياء على أحد من الأملياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ولا نفضل ليش يا ما نفضل نفضلنا. أحد الروح أو من الأولياء الأولياء ذا كمله على أحد الروح دش كفضل ما ينف من الأنبياء أنبياء ذا كمل عليهم السلام ونقول وحلول له نبي واحد هل نبي هيا أفضل كفضل بدن من جميع الأولياء أولياء ضلام كفضل بدن على وحور دنيا شافه لمنك اتحادية لا يعني واحد اتحادية واحد لا لا لمن يعلم أنه عقيدة الحلول والإتحاد يعني كون كان هنا كله هلمد إلهي سئي أدونك سبا وعقيدة ابن عربي ابن العربي معها أو, أو الله أخريه وابن عربي ابن عربي هو يعني كتاب الخصوص كتاب لله دولي فقيت تبنيك وكملها عقيدة الوحدة والحلول معناه عقيدة مغزه دؤوية هذه أعظمهم كده هاي كون كونه سنكرل هاي ألقى كل يعني يحاول الشيء كاستئنوا أضن كده هاي اللامية أتذكره قال لي إنه استوى على العرش ثلاثة معلق واحد استوى على العرش مركزة قال لي إنه هيا نصورشينه وليهزم مركز شرطة دينيا واحد مركز قاد من اعتقاداتك وذا كم إن أي أو ليدو واحد كفظ أنبياً أولياء ده نفضل بهم، إرجع تجاري. محي يعني أنبياً ده النبوة ده ولا خاتمين، لكن أولياء أولياء إني لا لوا يعني خوزع بلادي، خرافات نوعة أي أخرين يعني، وأحنا مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي وجد فواي قرّسولي ودون الولي يعني والني ماذا إذا مقام النبوة ده. النبوة ده مقام كائلة هاي يعني واقفك إذا ولايته ولايته كثرت معنا ولايته أيها كثرت صار إلى الآن وأنا يعني دب قد يشري عليه دب قد لي عد والب الله سبحانه وتعالى أمم منا واحد تبع أنبيض الأوليويه يعني dadka muttaqiin iyo mu'miniin taala wuxu waa al-awliyaai marka wilaayoy iyo manziladeedu waa la wadaaga waxay la siidheri marka ambiyadu yani nabinniba la siidheri ambiyadu waxa ayaga la siidheer rusulsha ayaga la wax way wa suqud cabalaat yani haddii natiyati ninkii sunnada nabiga واح لو واحد دون يسقى حل، والمركب غارق وذبح وزع بلادة معنا واحد ويلحط عروطة يسقها من، أي معنا واحد ويسقى الله يا مسكي هدايان، موجود. أبو إسماعيل النبي طبور يا يوحى لوالدنا، من أمر السمّة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدع. منك كتاب كي السمّة، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أمير وقديم، ونفسه أطليان. هكما تبقوها اللي نينكى هوى نفسي سأوصل نفسي سمرح هوى قدي قنا هذا هوى دي ومرح قدي ومبكوانة وحكي الاستقال هذا الكات ولا نفضل ما نفضل إن أحد الروح من الأولياء أولياء كم ده. على أحد روح كفض الميناء من الأنبياء عليهم السلام ونقول على النبي واحد هل النبي أي أفضل وحكفض بنيه من جميع الأولياء عود لشلام قصري النبي الله موسى هي خضر نبي الله موسى هي خضر قصة ضيب أدن الشلاس معين لي وحيكرت بيان إن أخضر كفض بنيه نبي الله موسى وحكت سينا بك وأمرك إلى ولو ايه لا لكن لابوا فى السنة سيد الراجح على خدر انه النبي احاق ايه الراجح ايه ايه قرآن كذلك مخطأ انه الله سبحانه وتعالى امره وحوشه ومره وحوشه مدك لاته نبي الله موسى لا مدرين او كموسشير خضر ذكي الله دري رسالة لنبي الله موسى ربنا اسرائيل بخاص واحد خدرنا كمد ما اهيد رسالة لنبي الله موسى ذات سوافق لك منك مرك خدر تكون مثالينا يا، وخدر دلشنا يا، معنا واحد ويان مرك الشريعاتنا نبي نحنا سلالة ليه واقبحنا ويا معنا، قرطاس يمشي وتجل واحد ده العلم جال الدنيا جا العلم والدنيا علم حق على الله جاقاته الرسول صلى الله عليه وسلم ريم به ده wa ka kaftu kara ilmiga rususha iyo anbiyaada iyo cid ka soo maray maxay la tihdo suba Allah uga qaaday Allah uga qaaday suba oo عليه yaani waa ilmii oo sanad aan la idin dhaxaynin sanad caali ah sanad kali sida ilmigaas marka wuxuu ka وصحه عن اثقاتهم الروايات ونؤمن واحد روايننا بما جاء وحيي من او من كراماتهم او يريد كرامات كذا او صحى اصحي عن اثقاتي ذلك لو كان سوي اي ka adaxay oo min riwaayatihim riwaayat soda yaari wahi wariyeen oo dadku kasoo yahayna ay ka soo quriyeen waan rumeynayna wixii xaq soo lawdowdoowada mucjizada iyo karaamada lawdowada waxa la شيخ خارق qari شيخ sheyga alaqaon jirin wajida ee sulankii la yiqameey iyo qawaacidi la qaabkii la yiqameey ee dambiigaha khilaafa ayaa lawdowdoowada qariqana waxa la ilaada karaamada wala mucjizada wala ila asalka markaa idinku macalay ku dhoweyeen laakiin mutaakhirin ta kala qaadayoo mucjizadana wax ilaahdeen ambiyada wax wahi awliyada iyo dadka muuminiinta gacmahaa ku daahira ayada taa lagu tilmaamayo kafta kull qaadin mutaakin jumada marka yaani ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka muuminiinta qayb ka midr gacmahaahooda shay khariqul ku karabayni ama ku imtixaanay wasurtagal boojiga زكريا مرتب وكفالة قادم، وحوي ما ينشر وقتك الصاع يضع عند الضدي يا رحيم، يضع عند طلا سالمي لو كان لا لجرنيني، وجد، فحبي اللي دللي شري، لورين شري خبيق مياه، حبي اللي عن هو ضبا عن كب رضا ملوكني تشرو حو جريما ماركو غوري كوشدها قريش هي حدتيه marka wasugantahay saacad oo kale soo waki islamta hawaari jiray hawaarkii waki laga aqbalay qaabku hawaarowati u dhibatay islaati maxna ku beela wardatey waagu bacraag qul iga goor marka karamatu alawliya wa shaytuwan sharci waraa tooy يعني واحد الكرامات في أول يدا ويتغيهين هي شيء الذي يريد كرانا لكن قابك اللذي دي وقابك أي واحد الثان وليه تشوف يدا ويداتك الرحتاني إن كرامة أي مقطبة سيدي هذا حجة قاطعة وكتوسها روحا كذات إن وليها مربحة دي شيئا لا أقول أنه كان مغلق ووحا لا أقول أنه لي مادو إنه وليها بدلله الشياطين تا أولياء الشيطان يا أولياء الرحمن اللبضوا ضبوا يحليه خوارقوا إليه الشياطين تا أولياء الهدو وحق عانتوا تكمقوا لي خوارقوا الحاداتك إلا لي يا باين وحق أولياء سحر من طريق السحر والكهانة يأبالي يا سيدا لشقي ستا أيكم مقنين كون كذا تنوى ما موت يقدرين الله سبحانه وتعالى ذاتك أولياء الرحمن كأيين يقنوا كم in tizadu markantiseedo ma noqon kareeso waxa uu sheekareemadu ma noqon kareeso miisaan sharci ah oo kala saara ruuxanka dadku waa wali iyo wali ma sooladu ummada taqanaba oo jidal waana mu'tada suudiyada laga dhaxay mada taqanaba ninka katii waa wali hadaa wax la wawaahirtada xataa hadu kooda kal ka hortago diido waxa weemaadama wax la qoonjirin ulayimid waxa weeyaa waawaliwe taas baro waxa ay ka jiraan in majaanin tahay oo macnaheedu waxa uu iska adillaa aradilli waxa la doonayaa in aawliyada lagu tiriyo oo waxa yihiin bay sanjirin qaacidada sagal marka karaamadu wanaagnaa oo noqon karta uumaan oo noqon karta waxa loo kala ayaa aya midanka sharciiga la taariyan xadiith oo kitaabka iyo sunnada marka cabalkii talo ugu miisaabo uu noqdo nintoosana waxa gacantii ka muuqlay اللي khariiqada u leeyimid waa karaamo hadduu san kitaabki iyo sunnadii uu khilaaf seenayna waxa uu leeymiida waxa weey waa wax weyal waa sahir shayatin wa sahir shayatin awliyada la macnaa waxu سبحانه وتعالى wa ta'ala u soo digey yaani qofka lo aamin tii haye ee muuto ma aamin tii taa baladiid yaa booyaray habayaraa tii yaani cididiisa ma ay jirto in macna waxa uu awliyada ay jirto ninkii diidana waxa way wa galoobayaan laakiin hewel wa weli ilaahay haddii iimaaniyo taqwa laga helo wala dii kara wa حتى هدي قلبي يستلقوه ضرائبه وللهياي هاي ضرائبه حاجات كلها جيتو وطلبات كلها جيتو وكذا وإله حج سوحنوك والهلال والله قلت لك تو الله في مر الله وتعالى هاي ضر الدليل مرك الجوانبها أرنتها يعني وحول الوسو الضر ضرية شرعا لكن أسل المسألة أو أولياء هي كرامه ضاعت وحد ما وشروا على شغه ليس أي واحد يريد. نقول ليس أي واحد يريد. أبي على ركبته لين يعني هؤلاء طول أيه. حنقول كذا أبي يدور فعلاً. لين أبي يدور فعلاً. سواء مركب الكتاب ميزان إذا مش شايف عوارك يريد. بل تهول هدول تو حكر رميسن بولي الا كتاب تصابته <تصفيق> اي النبي صلى الله عليه وسلم ادو هيس اي رؤيانا واولي وحكم وكرامات و من الشياطين يذكل من الذكرات راتي ولو من الرميل النبي ما جاء من او من كراماتهم oo in karamada iyo karamad loo rakamida oo sax ah sax ah aniga fiqahi dadka ugu kalsan ee ka saxay min riwaayataynhum oo riwaayad qada riwaayad qolo xayraaq bolaynaa yaani waxa dadka مطالبته هو ويا واحد حكم إذا إن شيء خارق أيك شيء اللي أقولش إن الله في ما لأن ما دام الواحد على يولي النبي يأله وأقول صدق له اعترافه والرعب من الواحد على إنه هون الله تبارك يعني مطالبته هو ويا حيا لها كل ما رتشويه حكمه إله سبحانه وتعالى إنه هون وكذا مظلم كيد ديني ها بكاتل مظلم يا وإيه معنا واحد في بداية الظلم أناهم معنا واحد ويان، مربع ونطوفه منار مليني. مرحلة إلى <سؤال> ذا واحد قرنا يا أناهم معنا واحد ويان إنسان هابين كي دكتري فربضا إياه واحد بضن إياه كسر كينه. حضنا واحد الحسوس ناي مقصر النور تاعه موجود. أما النور تاعه أو كمله علمنا الإسلام كل وشيء يعني. أي واحد من نصف مهنم أي علي اعتراف كباب الوحيد مظلو اعترافه حتى ما حيالها سيئسا كأمه قليل ما ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها ونؤمن واحد من رميسنهي بأشراط الساعة صاعد على موينكي يأستانه هذا الرميسنهي ومن خروج الدجال سجلت ودحيتان كيسة هي ونزول عيسى هي عيسى سودحيتان عيسى بن مريم عليه السلام من السماء سألوه كسوديس ونوم من واحد رومانينا لما الشمس في قرحة صوب من مغربها حاجة قرعة على كسوة وخروج دابة الأرض ملك دابتي سواب حدة من مواضيعها ما يشرأك سو بحضر ياروميين يعني وأشرات الساعة الكبرى صعدوا على علموين يعني إلا نعلم الوحي كنت تتوحيها لها مغيبات كإن اللهوغين فعلا ببور لكن النبي صلى الله عليه وسلم علامه ينكسوه الرئيه تلمامه كسوه الرئيه وهذه الأرض قد عن أي تهيئن السن ونه سعب علامات كبارك اللي ما يعني علامات الصغرى الكبرى والوقيمية علامات كبارك اللي ما قيبضه كوه ير كامرك وفربدي kuwaa wayn ayu barkisha qomashay ka tabda qayb kamid oo wuxuu yiri waxa kamida dajjal soo baxitaankiisa waxa kamida lajulaa ciiska soo deeqtaankiisa oo sabab ka soo deego waxa kamida buquraxdo magriga iyo مركى ساويه وين محاك كشاكى سنينا وحنيد وجهان ساعدن كشاكى سنينا نبي ومركى سارق على سلم ساعدوا ماء القوي إلا الثور الرماد الثور أيضًا الكور يا مركان ثونك أيضًا مركان نبي قتير يسل على سلم الدخان يعطيق بيو رجال يداب بدأ يضلو الشمس من مغربها ينزل العيسى بن مريم يأجوج يوم أجوج هي ثلاثة خصوص ابن نبي رسل الله عليه وسلم صدح يعني وحوي لول قريب يعني احبوني ها يعني لول قريبا معناها وكلا قريبا خصم بالمشرقي وخصم بالمغربي وخصم بالجزيرة العرب يعني واحوي آياتي ومركة نبي رسل الله عليه وسلم واحوي قدام بيسيه واحوي بني طبكة صوى بحي دونة يامن وقدتك أسوى حشرين دونة صوى كحين دونة ومحشر كوذا كين yaani dadku yareeyo kale oo dad inta soo baa u dadku soo yaray dadka sadexda kamida guday ku waxa leelayay ayaadka waaweyn waxa ugu horeeyaa dajjal dajjal waxa ku dhiga nabiyuhu كذب واحد إيمانه يأجوج ومأجوج بسطحه. إنسا صنم ولا يقانع. يعني واحد غريبة ما هو واحد وين فيه. يعني مركب قوة كله رافع اليوم. كله وضع واحد لا أقولش إنه بشري أول. وبشر، رجال وبشر موجودة. يعني واحد يأجوج ومأجوج وبشر. آياتك يعني واحد ويان يعني واحد وي كم بحسن مألوف يوحي اللي يقانع كم ayg waxa ugu horeeya abaadada ugu horeysa ama qoraxdu oo ka soo baxday besha u dhacday labada qolbo kito orreeya yaa le waxa wey hadii sida kama qata ama qoraxda toorreen ama sanad dooreey ayay ayatka tosi door waxa ta kale uu qidoo jirta marka qoraxdu soo bixitaankeeda waa iska macluum weeyey da badula waa ilaahay subxana wa taala macluuq oo garadayo qaab uu sameeyay dabada xubashka soo bixitaanka Allahu aalamu marka ay أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمن. هذا الأرشد دابة فصوت عينه رب العرش سبحانه. ما كملك صوتي دون طيء مالك كل شيء طيء. ما أقول ما الله عالم. أنت أومع الناس بك شيئا. يعني بعض الفصيلين سقيبك من دوا أحد شيء. دابة اللي شي تشجع يباحي إلى ما باشي. إلمه يراه ودليلك إذا أنت تسيهش. نقول شعاع. طبعا hashi maana muujisay dad soo jeeda hashi ilmaha ee lashay markii hashi ay boqol gooyeen ay xaratay ilmi isaga ahaa burbu galay kiila soo noqon doono marka dabad noqon doono واحد daliil weeye ra'aynta qasootay mise wax daliil muujinaya in ay jirto walaalna waxa laga yiraahdaa in ay Israa'iliya tahay in ay Israa'iliya tahay oo ku أكو تساي إلى تور نواتيب عليها الصعبة تور ونؤمل الساعة ساعده على مي كذا أيامهم ما يستنعي ومن خروج الدجال الدجال سوديتنكي ونزول عيسى بن مريم عيسى إلى مريم بسوديتنكي عليه السلام من الصواب تور وكسر الدين يعني نبي الله عيسى إنه سودي كن سود قطعه ولذا هذا حديث مصعرطي وأحاديث متواتر أول أحاديث متواتر أول معتزل أقلاليين ومعاصركا يا وحي قبان إنو سنسوء نبي الله عيسى السعودة الكريمة ما سنسوء دقي يلي ما سنسوء دقي آيات القرآن كأي حديث المتواصق رحمة الله سنسوء دقي وحي كرة الدين وكرة الدين وآحاد منها. والحق محدثين تحديثة مركة إذنك كلها بسير سنة حافظ الحجر الشخدات الدين الألبالي ومعاصره وحي تلاوي الأحديثة كثو دكتا يعني سوديك تاكر إلى حد التواصل قارث سنتو هذا التواصل اللي قارث سنتا مر هذاي تواصل قارث سنتا إلى كقص بينه على يعني واحد ويسوش ولا واحد كقص بين اللي يقبلان يعني من هم كمعتز لدا يعذر راعثين ما أي خاص صيدا ضبع أحاديث أحد أي لانن أبدل شلا واحد عقيلة كسب ومدل الشدّ، وماذا بخاصي أوي؟ حدنا ماذا مدرسة العقلانية مدرسة الليلان. يعني واحد ميكل وينتريل جوادين أفغاني بحبل يعني غزالي ما يعني ثرافي يعني مدرسة العقلانية لليلات، مدرسة العقلانية نصوصها عقل جالوب بديج يوحي عقل جواسق ووالقادر يوحي عقل يديده ووالديده، يعني واحد ووليدة مذهب الاعتزال مذهب معتزلقها وضع عصب والمعلمة حبيع عصري وكطبة محيو واحد كلمات لغير مركة آيانا قرآن كنطبسة يوحى ده. وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن أن اللي... يعني النبي لا يؤمن أن من أهل الكتاب مجر إلا رمين دوراب الله لي سبحانه وتعالى وحلو فصيرا أنتوا لمن مركون سودو كذب أيها أهل الكتاب الروماني دولة في الحديث مصع رأي يعني مركون سودو صليب كيف وكش الكلم ومعنا واحد ويبالك نزير كأي عين كريم بولين وش ده ومعنا واحد ويا الدجال بودلي إلى <سؤال> آخره واحد <متحدث> حكى له سوق حكم دولة لبيلا نيته مركون شرع الدين الاسلام <سؤال> كأو كحكم دولة عندهم كحكم دولة الدين تيسي كتاب الجيل أكو حكم البائن دي تلمني النبي أن صلوات الله تعالى عليه وكوه قاملا يتسكموا منين تعالى ولا نصدق كاهلا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجباع الأمة ولا نصدق ماء من رميلين كاهلا مدك كتاب قام ولا عرافا من حدقية حد ولا من يدعي نشيقنا يرمؤ الرميلين الشيئة وحشيقني الشيء قصوى يخالف الكتاب كتاب في خلافته والسنة ماذا الأمة هي أمدا إجماع الخلاف. على كاهنك وحلى لا نك علم الغيب علم الغيب ك منك استوضي إله وحشهم وحلى لا قريء استوضي إله كورهم عرفك وحلى لا وأنت وحل كا من كاهنك وحلى لا عرفك نك يعني مزجك الأديس رحديح. يعني وصيادات الله عليك سنة علم الغيب جيح جيح يو يو في قوّر كذا كتاب وفراع يعني عشان فلكي ديربي بلايو فراع منا واحد ويان منكوا تحيح حياة منكوا حريق منا حدقوه في رنا أو حدقها يضيع حائ وحباي سوت تكفي هل هذا سووا لو حكدي للشريف ميت بطريقه مربوط منا كيم بقى يبانها يوحش مركب كل جود كهلا ليله كل وقت كان لليلا، قيل سيكل الليلين قابوا ذلك نام، أما قرور هذا نام، أما طلع حريق، أما معنا واحد جنا لذي نام، أما اندجها فيري، وأحلى، أما كتابك الفرو، من ألانك يغيب كأنه كورم سودة أي كان ليلة، كسر كلا سمرك وح أشجاره، الرميان بين مشيقت له. عليه النبي عليه الصلاة والسلام، من أتعربا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة أربعين ليلة، من ضتك كثيفا، من كيؤي ما دوء وحويديا. أفرت النبي صلى الله عليه وسلم أفرت النبي حديث الله وهو ها من أتى العراف أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد من كييي وذا كتاب قبله موجود أبديي ويمهدا أو وشهو شيقه كروبيساي وخينا وخلوا عزوجي صلى الله عليه وسلم عليه بي nimki markaa u yimid isaga waxa waydiinay habiilay yiri salaad la aqbal baa afar talaabo ki u rumeyay wuxu sheegay da la yiri wixina ki wuxu dhareey ki wuxu dhareey ka soo fulay maxamed waxa dadka haddii la mar oo jeed in ay war sheegan war ka sheegeena oo oo waaqo oo muwafaqeyo wax jira yaani waaqi ayu muwafaqeyo waxa la arin bay ka waray arintii sida uga ronto u dhacayso arinka aad dib u noqolay labi ilaahay haddii filul qayb kani waxa ka weeyay say ku dhacay dabii xubiga sallallahu alayhi wasallam boqeda oo degta kusoo xadayaan wixii ilaahay u xogbiyeey Suubhaanu wa Ta'aala oo malaa'ikada ku shaqeeyseen iyo malaa'ikada soo gaaray oo malaa'ikada ku shaqeeyseeyo wali la aan soo gaarin aduugga aduuga everyone ee dadku soo xadayaan markay soo og mærkede sig kikker, der var konsistent i begge to, kikker i begge to, kikker i for to, halk kigge, jeg mærkede, stop kigge, ajaay tijir khalqigi iyo ummadii oo muqaddas taayali iyo sagaal inji u been doobshee halkii xabo umba la cililay qoliyo tabacani sidoo kuree qadiree ajis taago yani lashaqay soo waxa jiray hatta waxyaala aan ka bixin hatta kasoo wariyey oo oranaya sheekhu maaleyn adigu jignaa halka tani waa khalas badkuna leeystoo oo hayaana waxa loo xiy halka kasoo بذكر مركو وا أياج اللفته ولا عسى جلي القلب يجواه ويورحيو قلب يجواه يورحيا لا وشين صادرات القلب إلى شال غني قلب على إلى <سؤال> شو وجدنا ما بيأنيك فينك هذا أدوه كبرف كيسة شيخه لو أدوه كبرف كيسة كلاشيو قلب يعوحي المجلين كريح عيا لي أركب على وياي لا بنشتوك تبعه إلى شو صادر قرنين صدق مركا وابعثنا يومه وروحنا وابن عقلي وما أقبل كريه ما كل ذلك وخرافات رحمة كثيرة ولا نصدق كاهنا ولا عرفا ولا نصدق ما نروين كاهنا كتاب جابلو ما نروين ولا عرفا فاليه أما حديث جيران ما نروين ولا من يدعي متجانا يمر من شيئا شيئا أو يخالف الكتاب والسنة كتابك والسنة النبي صلى الله عليه وسلم خلافة واجماع الأمة معروفة ذكرها الكتاب والسنة والاجماع وحيل خلافة عدّ خلافة واحد السؤال لماذا ده لقى كذا مايو واحد سووا أفراء أو دليل كموج مع كل سنة هاي يعني قياسه خلاف ظاهري إذا أخذينه ظاهري إذا خلاص هو عليه قياسه دليل شرعي معه لكن العلمي إن دليل شرعي هاي طبعا طبعا عنو حلقته قاعدة جديدة مجموعة علمية قياسه ومعنى قياس مع التوراة ما أهذاه ظاهريين مسألة ذي ذا معناه خطرت ما خلاف قدره مسألة ذي أدله كلاهما مختلف رواتنا، أدلهذا مختلف كلايل يعني واحد كمل مثلا حديث المرسل أو واحد كذا قول الصحابي أو كله، واحد كمل مصالح المرسل وحليلا هذا أو كله، يعني أدلهذا مختلف كوفد إسمح سام وحليلا يعني أدلهذا مختلف كاف وفربدين، لكن أفترض دليل آيات سواه فيه، نيجي معا كتابك إسم هذا خلافه، إجمع أم هذا أم هذا خلافين، وظل مطلئ أول، وباريسين هاي وحور اللومنا إذا ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا ونرى وحنا رجناه الشيخ الجماعة وذكرك حقا حقا وارجنا وصوابا صحبا وارجنا والفرقة كالتشبك ايه اتخلاف كان وحنا وارجنا زيغا ليه الميل هي وعذابا عذاب بارو يعني نفس جاء اتجاه الشيخ وكتل ما ويا بس هذه الكوره وكته الله او اه ان مدنمه هي كذوبانكم امه او شيء لا ما هي جماعه اللي هو شيء ضروري ينويه الى الله سبحانه وتعالى أمري تفرق يا كلا تجى ي يعني واحد كلا تشيس تجا للكلا تشيس ترى <تصفيق> إنو يسووا يهاي عذاب يرو يهاي شرعيون أودي لي فاطر شيخ معنا مثل ذك شيخ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واقتفوا إلى آخر الآيات مر أدرى فربدي ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يعني الذكاء وإلهه أُنَحَرِزَ سبحانه وتعالى أَيَانِ اسْتِلَافٍ. لكن أنت كلا ترى اشتلافين. اشتلاف مركب إنه لعين نبي وكره. يعني وحولين أقطاف المنصور مجحات ومعطون ومع يعني الجماعة ومجعطون كهذا الحيوان. بعدين نبي يصلى على سلم روايات حديث كذا كذا. مركب لو يدي منه العور اللي واجهه أنا يساعف في روحه كثر وأنا الجماعة jamaadada marka wada jiray waxbuu jamaacada ahadiis iyo wada wada waxna buu wada jiray marka la leeyahay igtimaaca oo wada jira lama macna buu kooda macna waa macna siyaasi ah macna la waa macna dhiig macna siyaasiga wuxuu yahay waa marka معنى هو جماعة إمامك الله ويعودي إن جعلنا له قرجة جماعة الرعاصين يا مسلمين تا تهكبهن إمامك هكاري مننا. معناه وفقيه ماذا؟ فإنه من خرج عن الجماعة عيد شبر متي؟ كاسو عالمي. وح من معنى كلام وفقيه ماذا؟ وحوى الجماعة معناه هذا عيده معنا المبدأ الصحيح، منهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عن السلف. كذا أنا وفقيه ماذا؟ ومعنى ذا وامد له اللي بيصل صلى الله عليه وسلم وهي الجماعة مركي لو يديه سر قدمه لا تليه وامد عينيه مستحوذا قلب لا يعني انت اضربه حق حق فوت الجنتها اديج عليها جماعة ولا نذكر من هذا كخلافه جماعه اللي شغله اديج ويه مركا مبدأه ماذا كحيتان كده ووو مع نفس السياسي معناه واحد ولا قدام ليه خلاف في مسائل اللي سووا هي هاي، لا ما كيقولوا مسائل. مسائلنا وحوي ومسائل يعني مسائل مدرة أخرى. مسائلنا ومسائل خلاف كذا لينادت خلاف التنوع بالي من خلاف التباط بالي لنا. خلاف كتنوع معنا وحوي، ومل اجتهاد جلي كرا. بس ألا اجتهاد جلي كرا شرع وراءه صاحئ اللي هو اجتهاد كرا ولو اجتهاد كذي وكان كرا يمين كان إنه سيء أركونين كنا إنه سيء كنن مسائلة واجتهاد هذا شرعي وفصحى كذا هذه أنت اللي هو اجتهاد مركب كذي بلا ما من القانوني سوى فرق من القانوني مسألة الفرق مجهلين خاصة مسائلة احكام شرعيه هي تفاصيله هي فروع له بالسوخلا كذا للسوخلا عن اجتهاد هدوية عن هوا نفس الإنسان سا سوكله سولم يداه اختلاف مذموم اما دهغل عمل مذموم كنقول انا مذموم ودو كنقول كرا هدي الا توخيل ودارين اول اورمنك ما وحو سيلو سوقن اي ومعناه وحو دليل كوتسي كما أو دليل كوتسي سيدغل او انا ور ضابطك أتباع أولو جامار مار هذه ضابطك الأول أو إنه قلتني إنك إخلافه هو متبع، لينك إخلافه هو قال، موجودة، لينك إخلافه هو كذا، لينك إخلافه هو يعني بغي ي حد جربه وكل ماذا مثلاً نوعة وثلاثة أبنك سقيم هذا، بس أئلا ومسائل النسوة علودار عنهم شرعوا ورسول إستihad كفرهم، موجودة saas oo kale soo lawadan in ay suu khilaafay minna u buddal yahay dad iyo tan minna u yahaynin macnaa wax weeye hanuusan u yahay masaayisha soo kale waxa uu bedel masaayisha usuusha ee macnaaha toojiis keyo asmaala ilaahay iyo هو أنك أتؤولا من النقرية وعندما تكون هناك أرن كأسها نبي صلى الله عليه وسلم إليه سبحانه وتعالى وإليه وداود والتليمان إذ يحكمان في الحرط إذ نفشت فيه غنم القوم وكل لحكم مشاهدين نبي الله سليمان حبهم بقاتي داودنا حبهم بقاتي لو نفعبونا وإسخلاصنا حبهم كنواحة صحبها من ربي أجلي نبي لو أضبع الله وعماني سبحانه وتعالى وداود اذ يحكمانه في الحظ اذا فشف فيه غرم القرم القوم وقلنا لحكم شهيدين فتفهمناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما وكلنا اتينا الى وعم الله سبحانه وتعالى الامر رب يعني وحاكم ذا فعوض الرب الله عليه من ينت رب المدين ومرك المدينه اي مدينه لا اريت واكو توخ يلبهورا يجيبلهم غوغولا مثل وحويا الله سبحانه وتعالى قرنوا قرنوا وعليه لما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وماذا هذا؟ لو أريده منا لمدل أحالك وحكمت حديثي من صلى الله عليه بني قريدة لا يصليين أحد إلا في بني قريدة من يدين كإن كمير يسن تكن ثلاث عصر يصلي عصر إلا في بني قريدة بني قريدة إنه قادمه من اللي سعود على ما عليه هذا الهضرة لي نقولتي او قوال شو خلافاي قارنا سلاة دي عصر داكشي توقدي قامة يداي ما يلى كان حتى تاسا كو ضاف او كده مابغنا والو ملي مك عرف من موسى ايراي نبي صلى الله عليه وسلم وفربري مك مسايش انه عاصو ثلاثة فخاولوا الرب الله عليهم ااد بأفر باده مسايش اكو خلافات الفقهيه الله مع عاصو ثلاثة ايقاف كاسف minki tabdi'a iy tafsiq iy takfir ka qaslan yah um sa'isha san uga dhiga wa mutadaal dalim ugli awiy umada umuna kalciriin mooyane marnaa sukeenmay maxayayley wixii saxaabada iyo salafka uu afacnaqday wa urwa afacna ma aha in la sabriirino laakiin waxa weeyahay intii soo ururin kara kala soo ururiyo hadii laakiin la ururin keri waayo أو ممتنين لقول أهادو أو ولا الفينما لقول أهادو. تكلأ رسول عليه وسلم انطلقوا لقول مقنيد وهدي سوشا يوم سائشا مجمع أكو وهدي السوشي لابو مركزة مركز ترق للمقنيد. ثلاثة أيام على وحوي علموا أي سلماميان ما أه صدق أن لا سبحانه وتعالى الله تعالى المبتدع كريم إن ابتداء كل منطقة ما فاسقين كذبتم مأيها معيشة جماعات كمان تجنة إسلامية شرط كل شيء الحديث أما آيات القرآن ككحلين مجلين مثل مجلين وسؤالين مجلين مثل مجلين دهشة إذا بعض العلم أيالو يبيه واحد لو يبيش شخن بارز وثلاثة شخن مسائمين بلاو فرقت قيل شيء مقالي عنه ثم قالي عنه. وحيكون شو هم جماعته هدي منهج كيد وقصص منهج بدعية. وفرقتني ضالنا مناهج تيدي قولا من قصص منهج كيد ومنهج صحيح منهج الكتاب والسنة هدية هاي. مجددا منهج في سلف كراوية مغرح لباخينا ديب ملها خاصه شيخ الباز والبلدلي ما حيرو ديب ملها هدي جوهرته يا مضمونته يا معتقده <تصفيق> يا منهجه او دعيه ما حيرو وحده بالمره سيده سوكله توخا اوردليا شيخ المجد الشيخ الاسلامي منتينيه سوكدا اوردني يعني وحده ما ايلاها مغعيها هدي ايسن كبالان ابتكار كبالان او معناه في marka fiirad qodobbaalada inuu guutiriyo fiirad inadu u tilmaamay sallallahu alayhi wasallam ee uuna arkaa inuu guutiriyo jamaacada meen ti jiray oo salaad wada duubay oo kala ficlan qaar galay oo waajiraan oo u soo shoodo iyo mucaqadaadkoodu ku binaytay ayo usul mubtada laakiin wuxuu kull walina sahab qadaha wara galaya منك حتى أن جماعك شرني شيخ ولد شيخ خاص وثلاثة كقطعة ولد تشرع ومعنا وحويان أرب جذ ومعنى وحويان وقدم بياء ومر مرة غربو حتة وتعصوا مر مرة غربو يا عمر واحد كذا يعني مستقلين السوشين تعصوبات كي يولها خاصة أي جماعات كانوا وشها جنا مرة فربنا أجبوا وجدوا مرة فربنا وجدوا جماعنا مع كلية ما هو منهج يمامل يا مراه كل ذلك يقول حبيب ما كان هجكينا قريعه شوغوط دين جلسات كي يا طلبي يا وقت طلع الى كدخيان دكينه تجونيا الفايه خدمتييم و يا جماعه كاين جبت انت مات واحد وعاجي نفس في الموارع تيلا يا رب مراه حكينا ليها مسلمين تنافسوا و باب المتلبه التعصب كاع شي جوري ولا و تعدد كان بنذل النقوله لكلا فكسغا الا لا دغالمه شيء ضروري لكن ارنت إن ميزان شرعي على صار وميزان شرعي غا فتاوي العلماء لا لا لا لا دا قيفه اورلي واجيران مع فريقك يعني, يعني هو هي الكل بوظ الكحه في يعني لكن ما بنانا ما بنانا قال اورلي الماضي اما انه هو هي جيرتان كود هذا جير ضروري خاصة خاصتان ان لا كو اوريو منهج السلف لا لا شيء الله <سؤال> بعنة أجمعهبلة يقول لي له إن الله بعنة الله بعنة ما كيل ينهاره هل تترمأ هل تترمأ شغل بسك لو عارضوني وعارضك زينو ليه الله بحا وراع وحنونية تبليقك كالمشجعون تبليقك وشبك ورمي الله بعنة تبليق الماء سوبيلا تبليق السوبيلا ما هلا هنونية وهلا الراع وما وحوي هلا راع أي سيق اورنا يعني مثل مثل مثل خير ومعناه هو رمت مسائس يعني هدا اعملوها يعني ابوهم انسان ونرى الجماعة حقا وصوابا وفرقه زيغا وعادابا ونرى وحن ارجنا الجماعة جماعه وحن ارجنا حقا حق الى ثوانا وصوابا اللي صوابه هي والفرقه كلسجنا زيغا انه يهيك بحساب حق لغا بخص او لغا ييشو وعادابا عاداب انه وفعلا على أبو إلهي سبحانه وتعالى وكأورانيا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شياحا ويضيق بعضكم بأسا بعضين يعني قيسا كالله قيسة ماين وعلا عذاب إلهي أول قيسا كباطل هو قيسة ماين هذا هو مسائش اجتهادك أقبل مجال الاجتهادك عبيسا مسائش المركز إن له لوكال قاداي. تقولوا أبيك لو واحد ومد لوكيل وشي مستحيل أول. نيك الراديا ومد كله من أولها إلى آخرها. علماء إذا يا عامدة إذا إنه مسائش كبير وحين كون إيمان كتاكرية إلى علمانه كل ذرها العالمون تقليبيا هذا هو الضد وليس مثل شرطن اسكوا للرأيكا ومقلديا هلوا بتقليبيا لكن وحنا يقعنا وليس لسي قعنا عهد الصحابة إلا ثلفي اجتهالات وعلمان عن اختلافان اجتهالات وعلمان عن اختلافان مركة اختلافان نوحا لنا الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقيام أدلنا شرعنا لحل لوع لنا ساسى الوكال سا ساسى الوكال الرجاحية ننكي كالرجائي كرواينا ننكي أكوكا لفصوية علمكي دينتي أيها بركعة إنه التقليل يا أيها بالله هذا يسمعنا واحد مقارن وطنائنه هذا الذي أصبح المقارنين كان يتقلب فيه كريمين علمه أكيد يعني ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام ودين الله إلهي دينتي دينة الله سبحانه وتعالى في الأرض منكي أبو والسماء يصفل واحد منه دينة إلهي وأهل منه وهو يسونا دين الإسلامي إسلام كدين تسوي قال الله تعالى إلوحل إن الدين دينك عند الله إلاءك يسعى الإسلام, الإسلام وإسلام وقال تعالى ورديت لكم الإسلام دينا وهو دين كاسنة بين الغلو والتقصير حددوا فياك قابن بألحيا شيء ان حدثي شرعي لغافيه إن لغافيه لغافيه لغافك مريض وبين التشبيه والتعطيل رحمه الله إلهي وخلقي إله السماء هي تلوب جدوب الحياة وبين الجبر والقدر جبر إلّا إذا أضون كوان قصبيه إلّا إذا هذا السجع أو يعني وحويان أبو رفع الكيف قدر كوارصامر يجبره وبين الأمن آمن قش الله جاء آمن غدا لا قاتيسه يوال ياسق وس شاله يقص إلهنا حريتي أنت أسأله حيا بله يعني كل مصطلحات كان يؤكد هذا اللوشي رشوف قوارصامر كله ودين الله إلى دين دسا دي في الأرض يعني دين إلى سبحانه وتعالى ملذ ولجاء الدين دي تويشير كتيس ولجاء نشير كون توحه ورساه مع الإسلام ويعم برضه الإسلام وحل لا الإسلام ولقيادة الله سبحانه وتعالى ضاعه الله بجاسم إلى سبحانه وتعالى له بجاسم منها تكود كل ورماه من يكم كونم كون كونم معها كليته إن أبشر كي أدرك مكلفين تكليته يعني مخلوقاتك هي مجرات كواوين هي كواكبتك هي كل جواد هي السمد الأرض هي قرحة كل جواهجانسين ملكة وإسلامه إسلامه دينتي ملكة الوسوى دكيين أم بيدي أفرق دينتينا كل ينوا دين إسلامه ودين إسلام دينت اللو راح يستوى دين المسلمين دين إسلامه معنا ودين الله دينتي إلا في الأرض نوك يا وصوائل سمد واحد مدوهين وهو الدين الإسلامي إسلام كدين تسوي قال الله تعالى إلى وحر إن الدين دينكم عند الله إلهي أكسسا الإسلام لإسلاموه وقال تعالى إلى وحر ورضيت لكم الإسلام ديناً رديت لكم وحاينين كراء للغضين الإسلام الإسلام ديناً دينها وبعد إن كراء للغضين وهو متكاسم الدين بين الغلو حد جذب إيه والتقصير القابل بغل يعني إن حديثي اللطافيه هي إن لغات سكر لكم يقول الحياة معنا وبين التشبيه والتعطيل تشبيه وحلي الأذى وصار سواش ليه؟ إلّا إله سبحانه وتعالى خلقه كثيير. يعني عكس مذهب المسارع. مسارع هذا مذهب كذي نقول يا جماعة. إلّا الضمر إله قادن الخالق جزيا. مش الشبيه هذا واضح. الله سبحانه وتعالى سوق يعني مرّك سواح سوق جزيا منزلة المخلوق. مرّك يعني الله سبحانه وتعالى إنه حسية صفات كثيرة لواكية خلقه جزاء. تشبيه جزاء. تعطيل كلام حلي الأذى. إلا alla wax tilmaamo ama balaba dooteen gaam malaha oo yani wax weel yani maaro do ma jaclaado ila akhiri tilmaamo oo dad in loo diido aya laydaado tacbiil kaleela jabr iyo xalow bayna jabr iyo la wala madaab wada oo aniga markii aan ka hadlaynay adoon adoomada waxay sameeyna yar mitawaqaf bayhin oo wax la wax gacanta u jirtay mala madabka inu madaba la soo nool jixay oo jawaya oo dhexeyo oo soo maray الله jabriyada waxa inayuu qasbaya u jida awanin inta la ku tuubay asigoo dhanba waxa baray dadka aan ku jirin moojida sida macnaha usha aray kanay togalay qadriida waxa اظنكم خيار بوليه أو او مشيي اولى هي او, هي. أو هي. لكن إلى الذي مشيييثه مشي raaxantahay واحد subhanahu wa ta'ala وتعالى bina yani waxa wuxuu ku leeyahay يعني waxa weey awood uu ku leeyahay رقيب اختيارك كوليه اي وماذا من lama man bu وبين الأمن والياس امن هو علاه الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا أدون قيلوا باينو بين الخوف والرجاء بين الخوف والرجاء كل مصطلحات كلا تحروف شخص ومرئة وغسوها فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ونحو براء إلى الله سبحانه وتعالى من كل من خالف هذا الذي ذكرناه وبيناه فهذا متكازين شخص اكتبتوا بقبيني ديننا دين كالنهيوي واعتقادنا اعتقاد كالنهيوي ظاهرا وباطنا كرء غصبا يعني قلب جنا من سنه اي ربنا هو ونحن انه رب هو برئ كابنا الى الله اله انتكابا برئ من تعالى كرهي من كل من خالف اتق سو خلافته الذي جئت ذكرناه اجينه وبينا على العذل وحصل شينا نيكي خلافه او مرانا برئ باننا ونسأل الله تعالى لو حديثنا أن يثبتنا أننا نسوه على الإيمان إيمان كإنه الرسل ويختم الله خاتم الله أنه به إيمان موضوع خاتمه يعني أنه مؤمنين أنه مدلوه ويعصمنا أنه مقاعله يعني الله بيسرنا من الأهواء حوالك المختلفة إسخلاصا حوالك هو حوالك ورأيك أن دليل كفرين عليه عليك كفرين والآراء المتفرقة هي آراءك لجدسنا كلا تجسنا إن الله سبحانه وتعالى نجى إلى اليوم أيان وجدسنا والمذاهب الرديئة هي مذاهبتها يعني وحويان هنحكة هن هن المذاهب الرديئة مذاهب الفساد مذاهبتها معنا وحوي الفساد فقصلا تجسنا أما المذاهب الرديئة مذاهبتها لا تنتهي مثل المشبيهة هي مشبيعة أوكلتها والمعتزلة هي معتزلة لا هي والجهمية هي جهمية لا يا والجبرية الجبرية يا والقدارية قدرية يا وغير مكولمث ومن الذين كوي كمذا خالف السنة سنة خلافي والجماعة جماعة خلافي السنة النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة الصحابة والتابعين ومن تبعهم جماعتهم خلافهم وخالفوا الضلال وحالفوا وحالف يعني حالفني وحليلا معنا وحويان أضمي أمر جرد السعي أمر معنا وحويان ان كاشري حالف الضلاله يعني جا شامبورسي وحالف حالف الضلاله بالدنا جا شامبورسي ونحن كنهاي وأم ان رميهم حقا للبراء و غريبا كنها و يقول ان درا اكثر من ضلال بلوي و ارذياء كو اوليتو كو هلاكتمي معنى وبالله الله اي العصمه بورثورانت اهته اي الله هو سبحانه وتعالى سياروا وحوره معنى سانسوش إن ودين تنهي قلبي نواك أن تنهي ثم نهى نواك لأنما النظاهرا بليشاف لا يحي بري كان الله سبحانه وتعالى وح كسا أو وح سوش نخلافا الله أقولنا بليمار يعني عقيدة القرآن والسنة والجمع بليشاف شيخ لا حي وح الله wa bari walukan hayt allah waxan waydiisana inu iimaanka noogu soo oo noogu khatimo ahwaad kale kadiisna ayaa arada istilaafana inu ilaahay naga ilaaliye iyo madahibta halakeenteey soo saasheeq waydiisana madahibta halakeen marka tirinaya sida mushabbihaada ما تريد ذي هذا أيه أشاعره كل ما يقولون حرور أي العفزيلات الرشيون ليس هذا مذهب الاعتزال أي كدرات وقالوا بعد التعديلات نقول سمي المذهب الاعتزال جهميةنا جهم من الصفوان مذهب كي سيوي جعب بنضيرها موقع يعني واحد ويانا السجرة أول يعني ما لها في ليمه صفات لاتلويز الا دينا القران خلق انه ما له واحد مخلوق يا كشيكا شنو دا انه وارث يعني واحد ما له في خليه من عجيب اي ليمه جبري انا يا قدريه او قولي هذا انا كتو رمينه كلمه الكوريزمده دي ديننا دين الذي دين ويعتقاده اعتقاد كان ظاهرا وباطنا يعني قرئ هوسبا يعني ش مو وانا متصنينا وان القرفن لو ونحن علوج برحاء و بني بان كان لا اله الا الله تعالى من كل من خالف في عكث ضقياتها في الذي ينسي ذكرناه واشيرناه واراد علينا ونسال الله تعالى الله يا كعط لنا او يجلنا اي اي تبي ترى انه رسول لنا او وختي ابي ثي امام انه هو ختمه ووشمده ويعظمنا من الاهواء هوينك المختلفه اختلافا والآراء المتفرقة هي آراءك لا تكفئن الله نعيم إلى يسوع وتعالى والمذاهب الرديئة هي مذاهبت الفساد هي فساد سبحانه وتعالى مثل المشبيهة هي سيدا مشبيهة وكلا تقوى الله خلق سوية كيسية والمعتزلة هي معتزلة ولا والجهمية هي الجهمية أو الجبرية أو القدارية غير مكولة ومن الذين كوي كمدع خالفوا السنة السنة النبي خلافي والجماعة جماعة السلف خلافي هي جماعة السنة والجماعة وخالفه يعني قرب صلي أما قشنبور صلي الضلالة بادرة ونحن أنه منهم حقه وبربان كما هي وهم يقول عندنا أكثر الضلال بادية وأردياء هو معنى وحوي هلاك سمي ومعنى بادئة وبالله أعلم أن العسمة الورسلانة أهاتي صيعة وحورة والتوفيق وافتينتوا إسعى اليكتاء والله عالم الله عليه وسلم على نبينا حول الله صلى الله عليه وسلم أبيه يدي مياه. أبي وحوي نبي يصلي على التلم وحش إنه يعني وحوي الأونار تكشروه قالوا فترة ما هي ندي آخر الامتحان إذا ما كل وحدة كل وحدة أهل آخر مركش أيام الامتحان يا امتحان كودا نتيجة الكسوة بحضرني وربا لوا أبى المريني ميد إنه الأونار تجلى Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka soo raamay abii inuu naartu galayo haddii lay raamay dadka oo ay ka doodeen in ay ahan qutur ahaan wakow haddii la soo gaayo in ay ahan qutur ahaan aahlu quturaha adiladu Oder jeg skrider og rigtigt nar tager. er en er er er er er er نص كمرك نبيه أبي قال جا أشيء جيد قال جا كتاب جا الله زيني وجد يعني وقت كور يا والله جا بهدي لحتى قال فترةها ما بعد الامتحان بهدي الامتحان لها نتيجة ونقلها واحد هالهايك إنه أو كل إله إنه نار تجعله الله حدو كوباز لهانا إنه نشانه تجعله الله مرك الله عليه مش جلي دورك وكفتي ورمي عاديت آيات القرآن كايه بهديه ذم قاموا وقال أحد اهل العلم قال هو اهل الفتره تشنادي غليان يدنا مجد احد من اهل العلم وقال لو دخليان نار تو جليان او والله انتاني او جنادي قاردوت لكن ولا غلي دولان ما وجد مركه اسكوا هور يمانيان خاص يا عام خاص يا عام نصوصه والوي قالها والله اذا ما كوي يمادو دينتي شرع الاسلام waa arad kala mootaallo muslimiintu jiraan oo xaqiiqada quraanka iyo xadiis nabiye islam bulmaanay saaxiibuma ka dhex ka og ku dhaxay waasira arinadu leeyay shee xeex xalbad wakalato walow idii lugmado tokaniyobule injira lugu ogeya hadii injira garowsowdaayo oo qaado waayo walaa ga tinay iyo maray arintaa soo kale taa iyadaa dadka aba salaajida dadka suufiyele aan minzan ilaah subhanahu wa ta'ala wa يجدها xujraha lugu oogo haa أي sheego hadii ay markaas ay diidan u qaadan wayan yaa lugu dawayn xataa haddii wax ugaartinaya guryaha in la iska tugado ayaa ka fiican in quliyaha la u duguu وَحَلَتْ لَكُمْ بَهِيَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا لا إسلام. ذلكم صفق اليوم إذا الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوون اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا. فَمَنِ الصَّرَةِ مَخْمَطَةٍ غَيْرَ مُتَجَالِفٍ لِإِسْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكالبين فَكُلُوا مِمَّا أُحِلَّ لَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الصَّيْدُ وَطَعَامُ كتاب حل لكم وفارمكم حل لهم والمحقنات من المؤمنات والمحقنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهم, إذا آتيتموهم إن أجور هم محقنين غير مكافحين ولا متخدين أخبار før man ny Alsanih